إثنان، استمع إلى الحوار التالي وأعده السلام عليكم وعليكم السلام من هذا؟ هذا حسن مرحبا يا حسن، أنا أحمد مرحبا بك يا أحمد